بالآخرة هم يقنون أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم 117. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين 118. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لكم أن الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعوهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن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 شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سدعت أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 من آياته إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكور وإذا رشياهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر فمنهم مقتصر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 124. وما تدري لفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير